جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين جاءت أسئلة إذا كان البعيد له قرين اخرى كان يكون بعيد عن الدار لكن له قرابه أو بعيد عن الدار لكنه محتاج أكثر من الجار القريب الباب هذه الأمور لها لها اعتبارها يعني مراعاة القرابه مر معنا في الحديث قال من أبر قال أمك قال أمك قال من أبر قال أمك قال من أبر قال أمك, قال أبر قال أمك ثم الأقرب فالأقرب فمراعاة القرابة في هذا وأيضا مراعاة الحاجه. إذا كان الجار الذي أمام الإنسان غني ويوجد جار ليس عنده طعام يومه ليس عنده طعام يومه على بعد يعني جارين أو ثلاثة أو أربعة فهذا المحتاج أحق فلا شك أن هذه الأمور يعني تراعى ولها مكانهم في الاعتبار لكن إذا كانت الحاجة المتساوية والأمور متكافية فيبدأ بالأقرب فبالأقرب بابا كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان الجار ساحر ولا يقبل النصيحة، فكيف تكون معاملته؟ مع أني ألقي السلام عليه، فلا يرد علي السلام. المعاملة بمحاولة تعطيله عن عمله بإبلاغ الجهات، بإبلاغ الجهات واطلاعهم على حقيقة حاله حتى يكف شره ويبعد عن الناس فساده. هذا هذا الأصل. وإذا كان كذلك يحاول إذا كان لا يتمكن أو الجهات في بلدي لا يهتمون بهذا الأمر ولا يلقون له بالا يحاول أنه ينصحه أو يبتعد عنه يبتعد عنه لأن بقاءه عنده مضره وشر فإما أن يبلغ عنه ويحاول أن يتخلص اهل المنطقة كلهم منه إذا كان هذا متيسرا أو يحاول نصحه وإصلاحه ومنعه من هذا الأمر إذا كان مستطيعا لذلك أو يبتعد بأهله وولده عن هذا الجار الذي هو من أخبث الجيران وأسوأهم جيرة وحالا نعم يقول هل يعتبر إيقاظ الجار للصلاة من الأذى لا ليس من الأذى لكن إذا كان إيقاظه له بالصلاة بشكل مؤذي فهذا أذى ولهذا قالوا ليكن أمرك بالمعروف معروفا ولا يكن نهيك عن المنكر منكرا فإذا كان يعني يوقظه للصلاة بشكل مؤذي وبصورة مزعجة لا شك أن هذا نوع من الأداء جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم الله وحمدك أشهدو الله أنت